بعد ثلاثة أربعة الساعة عشنا إخوة الإيمان مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لثور الانفطار والمطففين والانشقاق والبروج تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت قرآن الصهر غدا ان شاء الله نستمع إليه من القارئ الشيخ صاه الفشني والتلاوة من سورتي القمر والرحمن كما نعب عنياتكم إلى أنه في الثانية عشر والربع من سهرة الليلة ان شاء الله سوف نستمع إلى القرى الشيف الشعبان الصياد في واحد من تسجيلاته الخارجية والتلاوة من سورة الأنعام إذا القرآن الكريم من القاهرة